Bismillahi r-Rahmani rahim Wlil Allahi ma wa ma fi al Wa ilallahi tarja' al-umur. Kuntum ات اخرىجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون لَن يَضُرُّوكُم إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُم يُولِكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ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 وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ